في ب ض ع س ن ِ ي ن ل ل ه ِ ا ل أ َ م ر ُ مِن ق َ ب ل وَمِن ب َ ع د ُ و َ ي َ و ْ م َ ئ ِ ذ ي ف ْ ر ح ا ل م ؤ م ن ُ و ن ب ِ ن َ ص ر ا ل ل َ ه ي ن ص ر مَن ي ش ا ء و َ ه ُ و ا ل ع ز ي ز ا ل ر َّ ح ي م وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ ا ل ل َّ ه وَعْدَهُ و َ ل ك ن أ َ ك ث َ ر َ النَّاسِ لَا ي َ ع ل َ م و ن ي َ ع ل َ م و ن َ ظ ا ه ِ ر ً ا م ِ ن َ ا ل ح َ ي َ ا ة ِ ا ل د ّ ن ْ ي َ ا و َ ه ُ م عَنِ الْآخِرَةِ غ ا ف ِ ل ُ و ن أ َ و ل َ م ي ت َ ف َ ك َّ ر و ا فِي أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م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 ف م َ ا كَانَ اللَّهُ ل ِ ي ظ ل ِ م َ ه ُ م و َ ل َ ك ِ ن ك َ ا ن و ا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ي َ ظ ْ ل ِ م ُ و ن ث م َّ كَانَ ع َ ا ق ِ ب َ ة ا ل َّ ذ ي ن َ أَسَاءُوا أ ن ك َ ذ َّ ب و ا بِآيَاتِ اللَّهِ و َ ك َ ا ن و ا بِهَا ي َ س ْ ت َ ه ز ِ ئ ُ و ن ا ل ل َ ه ُ ي َ ب د َ أ ُ ا ل ْ خ َ ل ق َ ثُمَّ ي ُ ع ي د ُ ه ُ ثُمَّ إ ل َ ي ْ ه ِ ت ُ ر ج ع ُ و ن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ ا ل ْ م ُ ج ر م ُ و ن وَلَمْ ي َ ك ُ ن ل ه ُ م م ن و َ ر ك ا ئ ه ِ م ش ف َ ع َ ا ء و َ ك ا ن و ا ب ِ ش ر َ ك َ ا ئ ِ ه ِ م ك َ ا ف ِ ر ي ن و َ ي َ و م َ تَقُومُ ا ل س ا ع َ ة ُ ي َ و ْ م َ ئ ذ ي ت َ ف َ ر َّ ق ُ و ن فَأَمَّا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م ن و ا وَعَمِلُوا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ ف َ ه ُ م فِي ر َ و ض َ ة ٍ ي ُ ح ب َ ر ُ و ن وَأَمَّا ا ل ّ ذ ي ن َ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا وَلِقَاءِ ا ل آ خ ِ ر ة ِ فَأُولَئِكَ فِي ا ل ع َ ذ َ ا ب ِ م ُ ح ض َ ر ُ و ن فسُبحان ا ل ل ه ِّ حينَةُ سُونَ وَحينَ تُصبحون وَلَ الحَمْد في السماواتِ وَالأَرض وَوعش وَحينَةُ الظهِرون يُخررج ا ل ح َ ي َّ مِن المَييتِ و َ ي خ ْ ر ِ ج ُ المَييتَ مِنَ الحَي وَيُح ي ل ْ الأرضَ بَعْدَ مَوتِهَا. و َ ك َ ذ َ ل ِ ك َ تُخْرَجُونَ و م ِ ن ْ آيَاتِهِ أَنْ خ َ ل َ ق َ ك ُ م م ِ ن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أ َ ن ت ُ م بَشَرٌ ت َ ن ت َ ش ِ ر ُ و ن وَمِنْ آ ي ا ت ِ ه ِ أَنْ خَلَقَ لَكُم م ِ ن ْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إ ل َ ي ْ ه َ ا وَجَعَلَ ب َ ي ن َ ك ُ م مَّوَدَّةً و َ ر َ ح ْ م َ ة إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ا ت ٍ ل ِ ق َ و ْ م ي ت َ ف َ ك َّ ر ُ و ن وَمِنْ آ ي ا ت ِ ه خَلْقُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ وَاخْتِلَافُ أ َ ل ْ س ِ ن َ ت ِ ك ُ م و َ أ َ ل و َ ا ن ِ ك ُ م ْ إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ا ي م م ت ٍ ل ل ْ ع َ ا ل َ م ِ ي ن َ وَمِنْ آيَاتِهِ م َ ن َ ا م ُ ك ُ م بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ و َ ا ب ْ ت ِ غ َ ا ؤ ُ ك ُ م م ن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 إ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ا ي ت ٍ ل ِ ق َ و ْ م ي َ ع ق ِ ل ُ و ن َ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ث م َّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ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 q ر َ ب َ ل َ ك ُ م َ ثَلَم مِنْ أَفُسِكُمْ هلَلكُم مَّا مَلَكَت أَيمَانُكُم م شُرَكَ ء َ ف ِ ي مَا رَزَقَنَاكُم فَأَنتُم فيِيهِ سَوَ ف َ أ ن ت م ف ي ه سَوَ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 أ َ ك ْ ث َ ر ُ ا ل ن ا س ِ لَا ي َ ع ل م ُ و ن م ُ ن ي ب ي ن َ إ ل َ ي ْ ه ِ و َ ا ت َّ ق ُ و ه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ و َ ل ا ت َ ك ُ و ن و ا مِنَ ا ل م ُ ش ر ِ ك ي ن مِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ فَرَّقُوا د ي ن َ ه ُ م و َ ك ا ن و ا ش ي ع ً ا ك ُ ل ّ ح ِ ز ب ٍ بِمَا ل د َ ي ْ ه ِ م ف َ ر ِ ح و ا وَإِذَا مَسَّنَّ صَظُرُّون دَأَورَبَّهُم مُنِيبينَ إلَي د ع و ْ ر ب ه م م ن ِ ي ب, ب ي ن إلَيْهِثَّ إذَا أَذاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَريقُم مِنْهُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُون.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 وَإِذَا أ َ ذ َ ق َ ن ا ا ل ن ا س َ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن ت ُ ص ِ ب ه ُ م س َ ي ئ َ ة ٌ بِمَا ق َ د م َ ت أ َ ي د ي ه ِ م إ ذ ا ه ُ م ي َ ق َ ن َ ط ُ و ن أ َ ل َ م ي ر َ و ا أ ن ا ل ل َّ ه يَبْسُطُ ا ل ر ِّ ز ق َ ل ِ م َ ن ي ش َ ا ء و َ ي َ ق د ِ ر إ ن َ فِي ذَلِكَ ل َ آ ي ا ت ٍ ل ِ ق َ و ْ م ي ؤ م ِ ن و ن فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ و َ ا ل م ِ س ك ي ن َ وَابْنَ ا ل س َّ ب ي ل ذَلِكَ خ َ ي ْ ر ل ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ر ي د و ن َ وَجْهَ اللَّهِ و َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هُمُ ا ل م ُ ف ل ِ ح ُ و ن وَمَا آتَيْتُمْ م ِ ن رِبَا ّ لِتُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا ي َ ر ْ ب ُ و عِندَ اللَّهِ وَمَا آ ت َ ي ْ ت ُ م م ِ ن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ا ل ل َ ه ُ ا ل ذ ي خ َ ل َ ق َ ك ُ م ثُمَّ ر َ ز َ ق َ ك ُ م ثُمَّ ي ُ م ي ت ُ ك ُ م ْ ثُمَّ ي ُ ح ي ي ك ُ م هَلْ م ن ش ُ ر َ ك َ ا ئ ِ ك ُ م مَن ي َ ف ع َ ل ُ م ِ ن ذَلِكُمْ م ِ ن ش ي ْ ء س ُ ب ْ ح ا ن َ ه ُ وَتَعَالَى عَمَّا ي ُ ش ْ ر ك ُ و ن َ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ا ل ب َ ر ِّ و َ ا ل ْ ب َ ح ر ِ بِمَا ك َ س َ ب َ ت أ َ ي د ِ ي النَّاسِ ل ي ُ ذ ي ق َ ه ُ م بَعْضَ ا ل ذ ي عَمِلُوا ل َ ع َ ل ه ُ م ي َ ر ج ع ُ و ن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 يَوْمَئِذٍ ي َ ص ْ د َ ع ُ و ن مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ف َ ل ِ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ي َ م ه َ د ُ و ن ل ِ ي َ ج ز ِ ي َ ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ م ِ ن ف َ ض ل ِ ه إ ن َ ه ُ لَا يُحِبُّ ا ل ك َ ا ف ِ ر ِ ي ن وَمِنْ آيَاتِهِ أَن ي ُ ر س ِ ل َ الرِّيَاحَ م ُ ب َ ش ّ ر َ ا ت ٍ و َ ل ي ُ ذ ي ق َ ك ُ م مِّن رَّحْمَتِهِ و َ ل ِ ت َ ج ر ِ ي َ ا ل ْ ف ُ ل ك ُ ب ِ أ َ م ْ ر ِ ه و َ ل ِ ت َ ج ر ِ ي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ و َ ت َ ب ْ ت َ غ ُ و ا مِن فَضْلِهِ و َ ل ع ََّ ك ُ م ْ ت َ ش ك ُ ر ُ و ن وَلَقَدْ أ َ ر ْ س َ ل ن ا مِن ق َ ب ل ِ ك َ رُسُلًا إ ل َ ى ق َ و ْ م ِ ه ِ م فَجَاءُوهُم ب ِ ا ل ب َ ي ِ ن ا ت ِ ف َ ت َ ق َ ط َّ مِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ أ َ ج ر َ م ُ و ا وَكَانَ حَقًّا ع َ ل َ ي ن َ ا ن َ ص ر ُ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن اللَّهُ ا ل ذ ي ي ُ ر س ِ ل ُ ا ل ر ِ ي ا ح َ ف َ ت ُ ث ي ر ُ س َ ح ا ب ً ا ف َ ي َ ب س ُ ط ُ ه ُ ف ي السَّمَاءِ ك َ ي ف َ ي َ ش ا ء و َ ي َ ج ْ ع َ ل ه ُ كِسَفًا و َ ي ج ْ ع ل ه ُ رُكَامًا فَتَرَى ا ل و د ْ ق َ يَخْرُجُ مِنْ خ ِ ل َ ا ل ِ ه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 ف َ و ْ ر إ ل َ ى أَثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ ك َ ي ف َ يُحْيِي ا ل ْ أ َ ر ض َ بَعْدَ م َ و ْ ت ه َ ا إ ِ ن ذَلِكَ ل َ م ُ ح ي ي ا ل م َ و ْ ت َ ى وَهُوَ ع َ ل ى كُلِّ ش َ ي ء ٍ ق َ د ي ر و َ ل َ ئ ِ ن أ َ ر س َ ل ْ ن ا ر ي ح ً ا ف َ ر َ أ َ و ه ُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا م ِ ن بَعْدِهِ ي َ ك ف ُ ر ُ و ن فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ ذَا و َ ل َّ و ْ م ُ دِبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ا ل ْ ع ُ م ِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إ ِ ن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ا ل ل َ ه ُ ا ل ذ ي خَلَقَكُم م ن ضَعْفٍ ث ُ م ّ جَعَلَ مِن ب ع ْ د ِ ض َ ع ْ ف ق ُ و َ ة ً ث م َّ جَعَلَ مِن ب َ ع ْ د ق ُ و َ ة ٍ ضَعْفًا و َ ش َ ي ْ ب َ ة ي َ خ ل ق ُ مَا ي ش َ ا ء و َ ه ُ و ا ل ع ل ي م ُ ا ل ق َ د ي ر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 وَقَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ أُوتُوا ا ل ْ ع ِ ل م َ و َ ا ل ْ إ ي م َ ا ن َ لَقَدْ ل َ ب ِ ث ْ ت ُ م فِي كِتَابِ اللَّهِ إ ل َ ى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ و َ ل ك ن َّ ك ُ م ك ُ ن ت ُ م ْ ل ا ت َ ع ل َ م ُ و ن فَيَوْمَئِذٍ ل ا تَنفَعُ ا ل ّ ذ ي ن َ ظَلَمُوا م َ ع ذ ِ ر َ ت ُ ه ُ م و َ ل ا ه ُ م ي ُ س ْ ت َ ع ت َ ب ُ و ن وَلَقدَدْ ضَرَبَنَا لَِّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِن كلُلِّ مَثَل وَل إ جِئتَهُم بِآيَةِ لا يَقُولًاَّذينَ كَفَرُءِ أ َ ت م إِلَّا م ب ط ل و ن ك َ ذ َ ل ك ي ط ب ع ا ا ل ل ه َّ ع ل َ ا ق ُ ل ُ بِالَّذينَ لاَا يَعمُ ف َ ا ص ْ ب ِ ر إ ن وَعْدَ ا ل ل َّ ه حَقٌّ وَلَا ي َ س ْ ت َ خ ِ ف َّ ن ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ُ و ق ِ ن و ن